ا ل ل موسوعه ي ا النابلسي م للعلوم الاسلاميه م

وقد كذب أصحاب الحجر ا ل م ر س ل ي ن و آ ت آياتنا ي ن فكانوا ا ه م ع ن ه ا م ع ر ض ي ن و ك ا ن و ا ي للعلوم ن الاسلاميه م وكانوا

あ思議な人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知らない人は何でも知

ش ص ك ح ا ل ص ح الجميل إن ر ب ك ه و الخلاق ل ع ل ي م و ل ق د آ ت ي ن ا ك س ب ع ي ه ذ ا ل م ث ض م و ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م

「私の手を借りてくれたの手

م و ر ب ك ل ن س أ أَجْمَعِينَ ل م ك و ع م النابلسي ع للعلوم ر ا ل ا ك ا ل ا م ِ ي ه

الذين ي ج ع ل و ن م ع ه ا ل ن ا ب ف س و ف ي ع ل م و و ن ل ق د ن ع ل م أنك ي و ي ق صدرك ب م ا ي ق و و ل ن